دقتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورن وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا حسدنا العالم حسدنا على ضيعتنا وسودان والان مع برنامج ضيعتنا وزياره الى قريه تالين يا حياتي ان هالسفر راح يغنيوني اهلي شهادي ما اطيوني تودوني على حقلتنا حصدتنا العالم وراح نكون برفقه الانسي دارين رسلان حتى نتعرفنا اكثر على هالقريه الجميله ضياع <متضيعة> غير الماضي اللي عايش فيه بال وفاضي <لأوم> ضياع غير الماضي اللي عايش فيه بال وفاضي المي عاد تروي الاراضي الكهربا وصلت على خيمتنا كل العالم حتضرا ضياع مقصود لا تركن وما يقدروا في في ابنا طبعا كما أسلفنا زيارتنا اليوم إلى قرية تالين برفقة الأنسي دارين رسلان حتى نتعرف أكثر على هذه القرية على موقع وعلى العادات والتقاليد والواقع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الخدمي مساء الخير دارين مساء الخير يا صديقة يا صديقتي يسعد مساكن أهلا وسهلا فيك دارين شكرا لك مدايه مساء الخير واتعد الله اوقاتكم جميعا وشكرا لك على هذا البرنامج الرائع شكرا لك تالين دارين دارين يعني تالين قريه تالين بدايه قبل ان نتعرف على اسم اني سبب التسميه موقع تالين اين تقع لمين تتبع لاي بلديه او في تالين هي مركز ناحية مركز ناحية طبعا تابعة إداريا إلى منطقة بانياز محافظة طرطور حلو, حلو. تبعد عن بانياز مساسة 12 كيلومتر حلو وعن طرطوس مساسة 47 كيلومتر يبلغ عدد سكان تالين حوالي 3700 نسمة حلو يطبع لي قصة تالين إداريا كرة عديدة منها جليتي لتون المرقب الزريري بلوزي الكردي الكبلي والسيباني حلو حيث يبلغ عدد سكان قطاع تعليم القطاع جميعا ككل حوالي 14917 نسمه كبير يعني طبعا طبعا جالين يحط عليهم بلديه من, من الغرب قريه الجليطه ومن الشرق قريه تون المرقد من الشمال بارمايا ومن الجنوب قريط الزريري نعم هذه ترتفع عن سطح البحر ترتفع عن سطح البحر حوالي 50-60 متر حم أعتقد أن تالين هي عروس الجبل فهي متوسطة بين الشمال والجنوب للساحل السوري وهي متوسطة أيضا بين مدينتي القدموس وبانياس حم حيث تبعد عن مدينة القدموس حوالي 12 كم أيضا نعم وبيد التالين تقع على الانتداد الجنوبي السرقي لجبل التوافح حلو يعني اكيد بلدي جميله تجمع ما بين البحر والجبال ايضا وبلد تقريبا يبلغ مساحه بلد تعلين حوالي 275 هكتارا نعم اما حسب المخطط الطبوغرافي فهي 130 هكتار حلو طيب تعلين من وين اجت التسميه هلا تعلين شو سبب التسميه طبعا تعددت الاراء حول تسميه بلده تعلين بهذا الاسم فبالرجوع الى معاجم اللغه نجد ان اسم تعلين يحمل اكثر من معنى فهي جمع تالي منها تالي القرآن ومرتله حلو تالين أيضا من مشتقات تالية اليونانية ويعني المزهرة أيضا تعني النخلة الصغيرة في علم النفذ تعني تالين الإنسان الجذابة والهادئة حلو يقال منذ القديم أنه كان هناك حاكم روماني حكم هذه المنطقة في حقبة من الزمن وكانت لديه ابنة جميلة اسمها تالين فأطلق على هذه البلدة اسم تالين على اسم النتجي نعم يقال أيضا بأنها بأن تالين هي تأثم من تلن وهي كلمة آشورية آه ربما آه هذا الكلام أعتقد يقال أنها من تلن وهي كلمة آشورية نعم المقصود بها تلة التي وحيد فيها التهول من جهاتها الأربع الأربعة تاريخ البلدة؟ قد ما تقريبا بشكل تقريبي تاريخ بلدي ليس معروف بالضبط ولكن قديم نستطيع ان نجدهم بسبب وجود المغاور الموجوده نا. فيها التي تدل على وجود،, وجود الانسان القديم فيها مواقع فيها مواقع اثريه اه بالنسبه للمواقع الاثريه هي اكثر وجود المغاور والكهوف نا. التي تدل على وجود الانسان القديم حيث قام بنحتها والسكن فيها والدليل على ذلك وجودها بالقرب من عيون المياه أيضا في عيون مياه عيون يوجد فيها عيون المياه ولكن لا يتم الاعتماد عليها لإرواء الأهالي فهي تجد صيفا ومياهها ضعيفة من السوب وأحيانا وجود بعض العيون في منحدرات والغابات مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها ولكن أنا أعتقد بأنها لتسمي الثالين مصيب من إرثها التاريخي ومعانيها حيث يطيب جمال الطبيعة وتنتشر في بيد أجزار السنديان والبلدوت المعمره جدا وهذا يدل ايضا على قدم الحياه فيها آه. آه صخورها كلسيه بيضاء تربتها متنوعه بين الحمراء والسوداء والبيضاء بقربها غابه من الصنوبر واحراج السنديان يعيش في احراجها طيور الحجل والعديد من الطيور الغزيه الاخرى حلو. وايضا يوجد فيها حيوانات متنوعه كالخندير البري والارناب والثعلب حلو نعم افا شباك عصفور من بلادي قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي وقف على شباكي يا عصفور من بلادي قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي سماها طير بين العاصير بجناح الصغير بحس اني امير لما بسماها الطير بين العاصير عود لكمال زيارتنا الى قريه تالين برفقه الانسه دارين رسلان دارين هي تخبرينا اكثر عن الواقع الاقتصادي لهذه القريه الجميله او لهذه الناحيه والنشاط البشري ايضا على شو بيعتمد اهاليها أه، أه، تالين اولا بالنسبه للواقع الخدمي والاقتصادي تضم مجموعه من الدوائر الحكوميه موجود فيها ناحيه مخفر نفوس بلديه يوجد في مركز شهيد علي سليمان الصحي حلو فيها ايضا جمعيه فلاحيه يدع على هذه الجمعيه مخزن استهلاكي فيها ايضا مكتب للبريد يقدم معاشات تقاعديه وخدمات رائعه يوجد فيها ايضا مركز شهيد نجد خرفان للاتصالات جميع هذه الدوائر تخدم بلد التعليم وقلتها تعليم نعم يوجد ايضا وحده ارشاديه في قريه البلوزه هي تابعه ل ناحيه التعليم ايضا حلو تعليم مخدمه ببوابات الانترنت مخدّمة بالصرف الصحي منفذ بحوالي 85% تمام مخدّمة بشبكه مياه تستفيد من مياه الشرب كانت تستفيد من نبع صالح الان من بئر الزق الارتوادي الموجوده في قريه بلوزه يوجد فيها في قطعه خزانين للمياه توزع فيها المياه وفق برنامج توزيع بحيث تصل يعني ما في ما في مشكله بالعطش ما في عطش في الضيعاين لا, لا لا لا الحمد لله الامور تمام, تمام تمام نعم يوجد فيها طريق رئيسي وعدد طرق فرعيه محل النجاره يوجد ايضا فيها ابتدائيه حلقه اولى التعليم الاساسي والثانوي وثي ثانويات البحث بقريه الجليتي وللامانه نسبه نجاح طلاب التعليم هذا العام في شهادتي التعليم الاساسي والثانوي بلغت بنسبه 100% ما. وبمعدلات جيده نبارك لهم جميعا ودائما نتمنى لهم التفوق اكيد بنبارك لهم يوجد في تعليم ايضا بل بل بتعليم يعني على شو بيعتمدوا الاهالي يعتمد اهالي تعليمنا بشكل اساسي على انتاج موسم الزيتون بالدرجه الاولى وصناعه الصابون تنتشر زراعه نبته الصباغ ايضا وتتوزع في قرى القطاع اكثر منها في بلد التاليه يقوم الاهالي بزراعه بعض انواع الخضروات الاشجار والاشجار, والأشجار المثمره وتعتمد على الزراعات المحليه المرويه بعلا كزراعه الحبوب جميع هذه الزراعات هي فقط للاكتفاء الذاتي حيث يحقق اهالي تعليم من زراعتهم حوالي 70% تقريبا من الاكتفاء الذاتي حلو, حلو, حلو تربى فيها بعض الدواجن والطيور اما المواشي بنسبه قليله جدا تنتشر تربيه النحل ايضا في تعليم وادي راعته نباتات الزينه وحال تعلين كحال اغلب القرى غلب عليها الطابع المدني نعم, نعم يعني من ناحيه النهضه العمرانيه وايضا طريقه الحياه و بان مخدمه بكل ما يحتاجه المواطن مخدمة طبعاً نعم نعم طيب في حرف تراثيه قديمه عندكم الحرف التراثيه خفت جدا ولم يبق منها سوى صناعه اطباق الق ويق بيل وقاليه جدا لا. حيث تقوم قله من النساء المعمرات في البلده بجمع قصب القمح وتلوينه بالصبغ لصناعه الاطباق والسلال الصغيره القويه للاستخدامات المنزليه يوجد ايضا صناعه السلال من الرياحين وهي ايضا تكاد تكون نادره نعم يعني يوجد يوجد في بلد التعليم معمل للاستجال اليدوي لكنه حاليا متوقف متوقف منذ اكثر من 10 سنوات شو السبب بسبب نقص اليد العاملة وصعوبه التسويق وقله الطلب في الاسواق في مرحله معينه من الزمن نعم نعم نعم طيب بالنسبه ل يعني للعادات والتقاليد الجميله ايام زمان يعني تخبرينا عن هاي العادات والتقاليد سواء كان العادات الاجتماعيه الاعراس الحياه الاجتماعيه بنحي التالين نعم, التالي. نعم. لا بالرغم من انتقال بعض السكان تالين للعيش في المدن والمغتربات لكن حافظ اهالي البلده على مورثهم التراثي من التعاون والمحبه الطيبه فهم متضامنين بالافراح والاتراح بعض العادات القديمه لا زالت موجوده مثل الزي القديم الفلكلوري الشعبي نراها بنسبه قليله ايضا بين النساء المعميرات هذا اللباس الطويل الواسع والمزركش بعده الوان نعم. البيوت الترابيه لا زالت موجوده في فيوت ترابسه موجوده نعم وهي موجوده في وسط البلده ما تسمى مسكونه كمان مسكونه نسبة... نسبه البيوت الترابيه قليله ولم تعد تعد مسكونه نعم. تستخدم للسكن المساكن الحديثه اصبحت من الحجر والاسمنت بشكل عام البيوت الترابيه فقط موجوده نعم نعم يعني هي بس اللي هي حتى يتذكروها الناس هي, هي ذكرى انا عم بشكل نعم. عام ناحيه تالين هي من اجمل المناطق الجبليه اعتقد بجميله بطبيعتها من جبال و سهول وحتى من اذقتها والاهم من ذلك بشعبها باهلها البسيطين الطيبين نحن دائما تعودنا ان الشعب السوري شعب اصيل ومتماسك بمبادئه ومؤمن بوطننا هاي دالين جزء من سوريا الحبيبه داريني انت خبرينا اكثر عن العادات بالاعراس ايام زمان يعني مثل ما بيحكوا لك الاباء والاجداد كيف كانت الحياه يعني الزراعه مثلا الاعتماد على الزراعه كيف كانت الحياه كيف كانت الاعراس حالات الزواج كيف كانت تتم بالمنذ القديم يعني حسب الروايات فهو نفس الزراعات اللي كانت موجوده هي بقيت موجوده انه زراعات المحليه وزراعات الحبوب التعاون ما يميز الطابع الريفي بشكل عام هو وجود التعاون المحبه الطيبه بين الناس بالنسبه للاعراس كما كان يروى في ساحه موجوده في بلد الكالي كانت تتم الاعراس بشكل جماعي بمحبه وبتعاون نعم, نعم في اكلات شعبيه بتتميز فيها تالين ولا لا اكل هي هي نفس الاكلات الطبيعيه لا ما في شيء متميز عنها مثل شو مثلا مثلا هي الاكل الاكلات الموجوده ممكن الخضروات مثلا ممكن البرغل العدس المجدرة <تصفيق> <تصفيق> نحن نتوقف مع فاصل قصير ونرجع ونكمل مع حضرتك لو بتشوف و بضيعتنا شو حلوي صبحيتنا لو بتشوف و بضيعتنا شو حلوي صبحيتنا ملياني شلوح الشربي رفوف بلابي وحساسي قلبي فوق الغلب والحساسين الصيف صار فيتي في الدنيا كرمتنا لو نشوف ضيعنا <تصفيق> ندف حصلت العصفور فاضت بالبلبل من في كلمه يا صباح شندور نسمعها من قلب رفيقي نعود مع دارين الى قريه تالين الجميله اللي بتجمع بين البحر والجبل وبتتميز بموقعها الجميل واطلالتها الرائعه وبناسها الرائعين والطيبين دارين يعني اللي حابب يزور تالين يعني الطريق اللي مؤدي لها تالين يمكن زيارتها عن طريق بنيات مرورا بالكوس خربه التناسل بلوزي الكردي ليت ثم تالين نعم لها طريق اخر لو من تالين لنتابع بنفس الطريق تالين التون المرقابس قبله نزولا الى البلوطي بارمايا وبين ثم دانيان نعم. نعم في شيء الصبح حابه تخبرينا عن تالين ما ذكرناه تالين اعتقد في كلمه اخيره جمله بسيطه اعتقد بان تعلين تبقى العشق الابدي لكل قاطنيها وزوارها لجمالها وطيب اهلها بالتعامل الجميل والطيب حلو انا بتشكرك يا دارين على شكرا. هالزياره الجميله اللي اخذتينا فيها شكرا. الى قريه تالين انا بتشكرك جدا وكانت زياره جميله جدا عرفتينا بهالقريه الرائعه بموقع بجمال طبيعتها بناسه وايضا بواقعها الاقتصادي والخدمي بتحبي تضيفي شيء شكرا لك شكرا اذاعه امواج وشكرا لك على هذا البرنامج شكرا لك شكرا, شكرا. شكرا دارين مش مهم لو وين بنروح المهم انو روح البشاش ونفروا بالعالم نهار مشوار رحين مشوار تنفروا بالعالم بنهار صوب الباب صوب الشام ويدك بتنفر مش مهم لو وين بنروح المهم انو روح البشاش طبعا مستمعينا الاعزاء هذه فقراتنا لهذا اليوم بتمنى تكون نالت اعجابكم والان مع الزمن الجميل وهذه الاغنيه Thank yeah. you. تمام يا اعزائي الى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم واقدم <تصفيق> لكم التحيه من فريق العمل اللي رافقني لهالفتره على الصوت نادين الشاعر <تصفيق> منثله اذاعيه زمانه محمد اما <تصفيق> الاخراج ردينا سليمان أود الان الى زملائنا في سيدوهات اللاصقيه شكرا لكم ولمتابعتكم دمتم ودامت سوريا وجيش سوريا بألف خير الى اللقاء